من العام الثامن والعشرين بعد ا ل أ ر ب ع م ا ئ ه والالف من ا ل ه ج ر ا ء وكنا قد انتهينا في المجلس السابق من الكلام عن حكم تارك ا ل ص ل ا ة <تصفيق> وفي المجلس الذي قبله <تصفيق> تكلمنا عن ع ق ي د ة السلف الصالح في ا ل إ ي م ا ن وعن بعض كلام الفرق ا ل م خ ا ل ف ة ل أ ه ل ا ل س ن ة في هذه ا ل ع ق ي د ة فكان مما ذكرناه مما اخرجه الخلال في ا ل س ن ة عن الوراق انه قال لابي عبد الله عندنا ناس, عندنا ناس يقولون ان المرجاء تقول ا ل ا ي م ا ن تصديق بالقلب فقط فمن يذكر لنا لماذا رضى الامام أ ح م د علي ه على هذا القائل م أ ارفع صوتك وإيه؟ وحاول إ ي ه أ ن تجيب به يعني ب ت و د ر قالوا بل هذا قول الجمهوريه ان ا ل إ ب ا ت مطلوب بالقلب ثم بعد ذلك ماذا قال عن قوم ل ل ا ر ج ع المرجع هي لك ت قالت المرجع لو قال بلسانه وان إ لم ر ح ه فهو م م ؤ و ق ا لم ت الجهنية لو صدق بقلبه ل وإن صدق تعمل جوارحه فهو مؤمن فهذا ا ل تفريق و ا ل إ م ا م أ ح م د بين قول المرجاه وبين قول ا ل ج م ن ي ه وهو ايضا من النصوص ا ل م ه م ة التي نقلت عن ا ل إ م ا م أ ح م د هذا الباب واخرجه ايضا الخلال في ك ت ا ب ا ل س ن ة عن يوسف بن موسى الله قال هو انه سمع ابا عبد الله يقول لا يقوم ا ل إ ي م ا ن إ ل ا بعمل هذا النص لم نذكره في الدرس فاضيفوه إ ل ى الدرس لا يقوم ا ل إ ي م ا ن إ ل ا بعمل و و ايضا كنا, كنا قد ذكرنا أ ن ا ل ز ي ا د ة والنقصان هي من ا ل أ م و ر التي يفارق بها أ ه ل ا ل س ن ة أ ه ل البدع م س أ ل ة ا ل إ ي م ا ن فما هي ك ي ف ي ة ا ل ز ي ا د ة والنقصان يعني كيف تكون ا ل ز ي ا د ة و كيف يكون النقصان في ا ل إ ي م ا ن ولكن ي ا ب ان ل آ ت ك و ن في ا ك قول ا ل ن س ا ن و ا ل ق ا د و ا ل ق ل ب و م في عمل ا ل ق ل ب ام في ع م ل ا ل ج والقلق ر ح و والقلق والقلق والقلق والقلق و ا ل ا ل ق و ا ل ق ا ق نظرت تفضل مع بعضنا لما سئل عن الايمان ل قال ى الايمان قول بعض العمل يزيدها فقيره وما زياده وما نصره فقال اذا ذكرنا الله فاستغفر الله فهذا زيادته وتلك زيادته نعم هذا ي هو أ ش ه ر قول ثبت عن صحابي في م س أ ل ة ا ل إ ي م ا ن وقد ط ل ق ه العلماء بالقبول لكن ما معنى يعني أنت, أيضاً انت هنا اجبت ب إ ج ا ب ة عامه أ ر ي د أ ن تجيب عن سؤالي ا ل أ خ ي ر هذا أ ي ن تكون ا ل ز ي ا د ة تكون في القول ام في العمل و ا ل آ ن ا ل ز ي ا د ة ونقصان يتعلقان بالعمل كما يعني أ ي ض ا صرح بهذا ا ل إ م ا م أ ح م د حين اخرجه الكلال أ ي ض ا في ا ل س ن ة قال أ خ ب ر ن ي أ ب و بكر المروزي انه سال الامام احمد عن الايمان فقال الايمان قوله عمل يزيد وينقص ثم قال الزياده في العمل ثم قال واذا زنى او سرق او نحو ذلك ينقص الايمان ولذلك بني على هذا الكلام اعتقاد آ خ ر وهو م س أ ل ة الاستثناء في ا ل إ ي م ا ن الاستثناء في ا ل إ ي م ا ن أين يكون الاستثناء في الإيمان؟ ايضا ل ا ا س ت ث ن ء ف الإيمان ي أ نعم إ ذ ا قلت أ ن ا مؤمن إ ن شاء الله هذا الاستثناء في ا ل إ ي م ا ن هل هو استثناء في اعتقاد القلب أ م في العمل لا. لا. نعم لانك تخشى على نفسك تخشى أ ن لا يقبل عملك وتخشى أ ن تكون قد ضيعت أ و نسيت كما, كما صدق ذكر هذا ا ل آ ن الاستثناء يعود علي على العمل وبهذا يرد علي ه على ا ل م ر ج ئ ة وعلى الخوارج وعلى غيرهما غيره من الفرق التي جعلت الاستثناء في ا ل إ ي م ا ن من باب الشك أنك تشك في ي إ م انك في ف إيمانك ن أ تشك لا ت في إ ي م ايمانك ن ولكنك ك تشك ف ع ل ك ل ل ذ ي يزيد ي به ا ا إ م ويوفقس ل ن أنت إيمانك أنك مؤمن؟ أصل تشك تشك لا هل في أ ن ك مؤمن بالله عز وجل ب أ س م ا ئ ه وبصفاته وانك مؤمن ب ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم وانك مؤمن ب أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن ا ل س ت ة أ ن ت لا تشك في هذا ولكنك, ولكنك تشك في عملك هل انا قصرت في ا ل ص ل ا ة قصرت في ا ل خ ش و ة قصرت في ذكر الله إ ل ى آ خ ر هذه ا ل أ ع م ا ل و اذا ل ل ع م إ ذكرنا العمل يدخل فيه عمل القلب وعمل الجواب فليس العمل عمل الجواب فقط طيب. طيب من يذكر لنا أ ه م الفروق بين قول أ ه ل ا ل س ن ة وبين قول المرجاه في ا ل إ ي م ا ن على ضوء ما ذكرناه هناك حوالي ث ل ا ث ة و أ ر ب ع ة فروق من يذكرها لنا ه من قليل نحن ذكرنا كذا مساله فيها ها وماذا قال ا ل م رجاه لا يزيد ولا ينقص ا ل إ ي م ا ن عندهم ك ت ل ة واحده في العمل. في العمل. عند ا ل م ر ج ع مبارك ا ل ل ه فيك هي تقول إ ن مجرد الاستثناء يعد شكا في ا ل إ ي م ا ن ت ق و لا ل يجوز الاستثناء في ا ل إ ي م ا ن لا يجوز أ ن تقول أ ن ا مؤمن إ ن شاء الله هذا لا يجوز عند ا ل م ر ج ع ه ه وقد يعني قد لخص ا ل إ م ا م سفيان الثوري رحمه الله تعالى <تصفيق> هذه الفروق كما أ خ ر ج هذا الكريابي في كتابه صفق المنافق ب إ س ن ا ن لا باس به وهو يعني حسن لغيره بطرق أو أخرى أو و ب ش اخرى ه أ أنه قاله فرق ما بيننا وبين المرجئه ثلاث المرجئه تقول نعم نحن نقول ا ل إ ي م ا ن يزيد وينقص والمرجئه تقول لا ز ي ا د ة ولا نقصان ونحن نقول بالاستثناء لا استغفر الله لم يقل صفيان هذا نحن ع م و ن نقول آه ه نعم ذ الايمان كان أ و شيء نحن نقول ل إ قول وعمل <تصفيق> و ا ل م ر ج ع ه تقول ا ل إ ي م ا ن بلا عمل <تصفيق> ونحن نقول ا ل إ ي م ا ن يزيد وينقص و ا ل م ر ج ع ه تقول لا ز ي ا د ة ولا نقصان <تصفيق> ونحن نقول بالنفاق والمرجاه تقول لا نفاق حيث إ ن ا ل إ ي م ا ن عندهم كامل إ م ا أ ن يكون مؤمنا و إ م ا أ ن يكون كافرا فلا يتصورون أ ن يوجد إ ي م ا ن قد يخالجه شيء, شيء من النفاق وفي الوقت نفسه لا يقولون أ ي ض ا إ ن ه يوجد من يظهر ا ل إ ي م ا ن ويبطن الكفر وهذا حال المنافق ا ل أ ك ب ر بل هو م ي ق ل مجرد قول اللسان يعد مؤمنا كامل الايمان إ ي م ن والمنافق كان ن بلسانه ط ق ر غ ه ذ هو عند ا ل م ج ا ء د يعد مؤمنا ماذا ما دام قال بلسانه نعم وان كان شيخ ا ل إ س ل ا م قد نقل في مجموع الفتاوى إ ن الكراميه ة الذين إن الإقرار باللسان والإيمان فقط لا يقولون إن يقول أهل الجنة من بل يقولون قولا عجيبا ي ق و ل و ن إ ن ه مؤمن كامل ا ل إ ي م ا ن منافق من أ ه ل النار هذا قول الكرامين كما نقل هذا شرك ا ل إ س ل ا م ما يعني الذي ا أ ن ت م استفدتموه من الدرس السابق في حكم تارك ا ل ص ل ا ة م م من ا ل خ ض ر ا السلامة عليكم ع السلام. ي نحن ي ن لا نريد ان نطيل حتى لا نضيع الدرس اليوم يعني、مم. كما نقل من يوم ا ن ص ا ف لقدمك المغني من و ا ي ه العراق مات فقال ا ل ن ه ل يقبل ع ن م ا تركاك س ل حديث عباده بن الصامت هل تصكوه ها؟ لا ليس في الصحيح ومن ا ل أ د ل ة التي احتج بها يعني الجمهور أ و ممن قالوا بعدم تكفير تارك ا ل ص ل ا ة كسل هذا حديث حزيفه بن اليمن طبعا اقل من حديث و ز ي ز فاس ي ض ر س ا ل إ س ل ا م وشيء ثوبي حتى لا يدرى ما صلاه ولا صيام ولا, صلاة ولا ها. حتى يرفع, يرفع القران لا تبقوا منه آ ي ه فيبقى, نعم فيبقى, فتبقى العجوز فيبقى الشيخ والعجوز فيقولون لا إ ل ه إ ل ا الله أ د ر ك ن ا آ ب أ انا على ك ل م ة فنحن、لك. نقولها فقال, فقال من ص ل ة ابن زفر فقال الصله ابن زفر رواه الحديث عن ز ي ف ه تنجيهم من الله ث ل ا ث ة أ ي ن مات نوصل الصندوق هزيمه صلى الله مستحب عليه ك و ا ل ل ه ف ي ك م أ ن تراجعوا حتى يستفيدوا ت حتى يعني تخرجوا من هذه الدروس ب ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة ب أ ص و ل السنه يعني كما ق ا ل الامام ا ح د ا ق ر أ علينا ثم عثمان بن عفان ثم عثمان بن عفان وخير هذه ا ل ا م ة بعد نبيها أ ب و بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ابن عفان ابن هنا بدل ثم عثمان بن عفان ع ث م ابن ن عفان、لا. ابن هنا ليست, ليست, ليست م ض ا ف ة لكنها بدل الله عليه ونشهد س ل م في ف ذلك <تكلم> ثم ب ع د ه ا ل ا الثلاثة أ ص حديث ا الشورة ا ب علي وخمسة ب ابن ل عمر ونشهد ا ا يصلحوا و كلهم للخلافة وكلهم إمام في ذلك إ ل ى حديث ابن عمر هنا نعود ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي واصحابه أ ص ح ب مُتَوَافِرُونَ نعم. أصحابه ولو أصحابه؟ لا أصحابه. لا خطأ. متوافرون الأقرب أصحابهم نعم أصحاب المتغافرون ثم, ثم, ثم, ثم من ر ثم م ع ا ثم أكمل ثم نسخة رسول الله الفقرات بعد اصحاب ا ل ش و ر ى ان ن ب د ل من المهاجرين ثم أهل ب د ل من ا ل أ ن ص ا ر 「そして今日は私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは بهذا الاصل يذكر ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى ا ل ع ق ي د ة التي خالف فيها ع د ة فرق نعم على ر أ س هذه الفرق الروافد الغلاه والروافد كلهم غلاه ا ل ر ا ف ض ه هم الذين كفروا أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن ك ر و ا خ ل ا ف ة أ ب ي بكر و خ ل ا ف ة عمر و خ ل ا ف ة عثمان نعم و أ م ا ا ل ز ي د ي ة التي تنسب نفسها إ ل ى زيد بن علي فأنا ل م يقولوا بتكفير أ ب ي بكر وعمر وعثمان إ ل ا أ ن ه م قالوا إ ن عليا كان أ ح ق ب ا ل خ ل ا ف ة من هؤلاء و أ ي ض ا انكروا خ ل ا ف ة هؤلاء الثلاثه ة أو أنكروا ت ق د ي م م في الخلافة وكذلك الخوارج طعنوا في خ ل ا ف ة ع ص م ا ن وفي خ ل ا ف ة علي بن أ ب ي طالب وقد ثبتت هذه ا ل ع ق ي د ة عن الامام أ ح م د في مواضع أ خ ر ى أ ؤ ك د ص ح ة صحة ن س ب ة هذا الكلام إ ل ى ا ل إ م ا م أ ح م د فاخرج ا ل خ ل ا و في كتابه ا ل س ن ة قال أ خ ب ر ن ا عبد الله بن أ ح م د و أ ب و بكر المروزي وحرب ابن إ س م ا ع ي ل الكرماني و أ ب و داود السجستاني و أ ح م د ابن الحسين وعد ة ي عددا ن ي ع من كبار أ ص ح ا ب ا ل إ م ا م أ ح م د فنقول أنهم <تصفيق> كلهم سمعوا ا ل إ م ا م أ ح م د يقول أ ب و بكر ثم عمر ثم عثمان في ا ل ت ف ض ي ل ثم قال أ ب و بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي علي بن أ ب ي طالب في ا ل خ ل ا ف ة كما قال هنا في هذا ا م ق ط ف ا ل إ م ا م أ ح م د يرى أ ن ه ما ينبغي أ ن يكون هناك خلاف في تقديم ا ل ث ل ا ث ة أ ب ي بكر وعمر وعثمان في التفضيل أ ن ه م افضل هذه ا ل أ م ة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم توقف أو ثم ك أ ن ه توقف في التفضيل في علي وهذا الظاهر من كلامه هنا في أ ص و ل ا ل س ن ة أ ن ه ذكر ا ل ث ل ا ث ة في التفضيل ثم قال و بعدهم أ ص ح ا ب ا ل ش و ر ى ا ل خ م س ة الذين يدخل فيهم علي بن ابي طالب فهذا في التفضيل ان في الخلافه قول واحد أ ن عليا هو رابع الخلفاء ا ل ر ش د ي ن لا خلاف في هذا فتوقف أ ح م د في التفضيل لا في الخلافه ة ذ ا واضح <تصفيق> أ خ ر ج ابن هان ف مسائله أ ن ه س أ ل ه ا ل إ م ا م أ ح م د ي عن ي عن التفضيل أ و قال يعني س أ ل ه يعني عمن يقول أ ب و بكر ثم عمر ثم عثمان فقال نحن نقول أ ب و بكر ثم عمر ثم عثمان قال علي لا نعنفه. لا نعنفه يعني لا ننكر عليه ثم قال ونقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في ا ل خ ل ا ف ة فظاهر هذه الروايه يعني يحتمل امرين أ و يحتمل و احتمالين ان الامام أ ح م د لا ينكر على من قدم عليا على, على و ص م ا ن في التفضيل لانه قال ومن قال علي لا نعنفهم يعني احتمل انه يقول يعني ومن قال أ ن عليا أ ف ض ل من ع ص م ا ن لا نعنفه ويحتمل امر اخر أ ن ه يقول إ ن من يقول إن يقول عليا هو ا ل أ ف ض ل بعد ا ل ث ل ا ث ة لا نعنفه أ ي من ايه من فضل عليا على من أ ص ح ا ب ا ل ش و ر ى ا ل خ م س ة ومن أ ص ح ا ب ا ل ش و ر ه なぜか。 ه خ م س ه هم الذين جعل ا ل خ ل ي ف ة عمر ا ل أ م ر فيهم عند موته فجعل السوره فيهم وجعلا في س ت ة ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه بقي هؤلاء ا ل خ م س ة الذين كان فيهم علي بن أ ب ي طالب فصموا وأصحاب الخمسة الشورى به الذين ترك فيهم عمر ا ل ف... أ م ر الذي ان ي ظ ه ر أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د ما ع ن ي القول ا ل أ و ل نعم يعني ما قصد أ ن من فضل عليا على عثمان فلا نعنفه بدليل أ ن ه في أ ق و ا ل أ خ ر ى عنف من فضل عثمان أ ي على ع ل ي ف أ خ ر ج أ ي ض ا ابن هاند في مسائله أ ن ه س أ ل ا ل إ م ا م أ ح م د من لا يفضل عثمان على علي يعني ما نقول فيه فقال من ف ض لا أو من نعم من ل يفضل عثمان على علي فقد أ ز غ ر بالمهاجرين والانصار و قالنا أيضا كما في س ي ر ة صالح ل ل إ م ا م أ ح م د الله س أ ل ه من يقدم, يقدم عليا على عثمان أ ه ل أ ن يبدع فقال نعم من قدم عليا على عثمان أ ه ل أ ن يبدع ل أ ن أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم م خ ت ل ف و ا في عثمان او م خ ت ل ف و ا في ه ذ ا يشير ا ل ي الحديث ابن عمر الذي قراناه في ما تكون اصول السنه وقد ثبت أ ي ض ا عن الشافعي رحمه الله كما أ خ ر ج هذا البيهقي في مناقب الشافعي باثنين صحيح عن الربيع أ ن ه قال سمعت الشافعي يقول نقدم أ ب ا بكر وعمر وعثمان وعلي في التفضيل و أ ي ض ا نقدم ه ا الأرباع الخلف نقل أئمة السنة في وقد ئ م ة ا ل س ن ة في شتى دواوين الاعتقاد اجماع اهل ا ل س ن ة على تقديم ا ل ا ر ب ع ة في ا ل خ ل ا ف ة نقلوا ع م و ن ايضا ان قول الاغلب و تقديم ايضا ا ل ا ر ب ع ة في التفضيل و لا خلاف في س ب و ت الخلافه لعلي بن أ ب ي طالب و ا ل إ م ا م أ ح م د هنا لما ذكر ا ل ث ل ا ث ة فقط ثم قال و ا ل أ م ر بعد ذلك في أ ص ح ا ب السوره ا ل خ م س ة كان يتكلم عن التفضيل ويتكلم الخلافة عن و ي ض ا ا ل خ ل ا في ا ل س ن ة ا ل ل خ الخلال والأحمد ت ر ز ي ن ا ل لأبي عبد ا ل ل ه ما ت ق و ل في علي خ ل ي ف ة فقال نعم وذكر حديث س ف ي ن ة ا ل خ ل ا ف ة في أ م ت ي ثلاثون سنه وحديث حسن ثم قال علي إ ا م ا ل عادل أ خ ر ج ا ل خ ل ا ل ه عن أ ب ي بكر وقال أ خ ب ر ن ا أ ب و بكر ا ل م ر و ز ي أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د لما ذكر له أ ت ح ت ج بحديث س ف ي ن ة فقال نعم あっ。<laughs> اه اه اه <تصفيق> اعظروني ان تنتبهني حالاتي يضيق في النفس、يعني. أخرج قال اخبرنا ل ل ل ا قال أ خ ام ل ر و س ي سمعت هارون ا بن عبد الله و أ ب و موسى الحمام أ ن ه قال ل ل إ م ا م أ ح م د ذكر قوما من أ ه ل ا ل ر ق ة ف... يعني قال جاءني كتاب من ا ل ر ق ة وفيه انهم قالوا لا تقل إ ن أ ب ا بكر خ ل ي ف ة استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ا ل إ م ا م أ ح م د يعني كيف قالوا هذا إن أبا بكر خليفة فقال نعترضهم ا <تصفيق> نعتراضهم في هذا يجفون حتى ي ت و ب يجفون <لا>، من التجافي <تصفيق> يعني قال يهجرون حتى ي ت و ب و ن هذا القول <تصفيق> حيث نعترض عليه على خ ل ا ف ة أ ب ي بكر رضي الله عنه موسوعه النابلسي ل ل ع ل أكبر الاسلاميه ا ل ل ه و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه و ص ح ا ب ه من اتبع ذ ل اما بعد ف أ خ ر ج أ ي ض ا الخلال في ا ل س ن ة وفي ا ن ا ن صحيح أ ن ه سمع أ و عن أ ب ي طالب أ ن ه سمع أ ب ي عبد الله قيل لم تحتج بحديثي ا ل س ا ك ي ن ة وقال وما ي د ف ع ه فقيل له خ ل ا ف ة علي على غير م ش و ر ة ولا أ م ر يعني لم تكن ا ل ه ب ا ل ب ش و ر ة ولم تكن ا ل ه بالعهد أ و ب ا ل أ م ر فقال لا تكلم لا تكلم في هذا علي يحج بالناس ويحج ويدفع إ ل ي ه الفيء ويقبض ا ل ج ز ي ة و أ ص ح ا ب ه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أ م ي ر المؤمنين فهو خ ل ي ف ة هذا نص واضح أ ي ض ا عن أ ح م د ينقل ع ي ي فيه اجماع ا ل ص ح ا ب ة على إ ث ب ا ت خ ل ا ف ة علي بن أ ب ي طالب و أ ن ه لا خلاف في ا ل خ ل ا ف ة لا خلاف في إ ث ب ا ت ا ل خ ل ا ف ة لعثمان وفي إ ث ب ا ت ا ل خ ل ا ف ة لعلي و أ ن عثمان يقدم على علي في ا ل خ ل ا ف ة هذا لا خلاف فيه بين الصحابه ولا خلاف فيه بين السلف الصالح ولكن الخلاف في التفضيل فقط اختلفوا أ ي ض ا في تفضيل يعني عثمان ن ي على علي ولكن أ ي ض ا يعني كما نقل ا ل إ م ا م أ ح م د إ ن ه يعني الذي يراه إ ن ه م ا ينبغي ان يكون هناك خلاف في التفضيل, في التفضيل ايضا في تفضيل عثمان على ي ا ع ل ي ولكن يعني ترك الخلاف أ و الترجيح في تفضيل عليهم على أ ص ح ا ب له ا ل ت ف ض ي ل كما قال أ ي ض ا شيخ ا ل إ س ل ا م المتيمين إن عن أحمد انه ل م ص ص و عن ن أحمد أ يقول بتبديع من لم يقدم عليه في الخلافه بعد السلاسل وانه قال إن من يقول ان من يقول بهذا هو اضل من حمار اهله ان عليا ليس خليفا بعد السلاسه هذا يبدع ع ب الامام احمد و أ ي ض ا ذكر شيخ الاسلام كما في ا ل ع ق ي د ة ا ل و س ط ي ه ان من انكر خ ل ا ف ة أ ح د من ا ل أ ر ب ع ه هو أ ض ل من حمار اهله إن ولكن ن ق هذا الكلام الشيخ ا ل ع ل ا م ة ابن و ص ي م ي ن في شريره ح على قيدة、المسطية. وقال إن إ ن م ن أ ن ك ر خ ل ا ف ة اوسما او أ ن ك ر خ ل ا ف ة علي او ا ط ل من خ م ا ر أ ه ل ي وقد أ ن ك ر خ ل ا ف ة اوسما ن و ك ذ ل ك خ ل ا ف ة علي كما بينا علي ه الخوارج و أ ن ك ر أ ي ض ا خ ل ا ف ة عثمان ل ي ف ة قبطان وأنكر أيضا خلافة أصنان وأنكر خلافة, أصنان. وأنكر خلافة أصنان سيف قب وقال <تصفيق> انها كانت ف ج و ة بين خ ل ا ف ة الشيخين وبين خ ل ا ف ة علي بن أ ب ي طالب فهذا هو مستوى سيدكم ن ا ق ل ه شيخ ا ل إ س ل ا م وكذلك ا ل إ م ا م أ ح م د وكذلك الشيخ الموصيني ان من أ ن ك ر خ ل ا ف ة أ ح د من هؤلاء هو أ ض ل من حمار اهله حكمه ع ن د ه ولا يمينه و ن ه يبدع بلا شك هذه ت ك ف سيد خ ط لو لم يكن إ ل ا هذه لسيد لكفى بها أ ن يبدع بها ولا يقال انه لم تقم عليه ح ج ة فحتى لو لم تقم ا ل ح ج ة فان ا ل ح ج ة ق ا ئ م ة على سيد بعيشه في بلد يعظم فيه ا ل ص ح ا ب ة وما يوجد أ ح د ي ن ك ر خ ل ا ف ة أ ح د من هؤلاء في هذه、البلد. الا ب ل ل د إ من جرى وزر ا ل ش ي ع ة و ا ل ي و ر الواحد ف... ف... <تصفيق> ولهذا ان شاء ل تفصيل اخر في درسنا غدا في الرد على, على صاحب ر س ا ل ة إ ل ى ولاه التجريح في م س أ ل ة سيد قوم باسل ه الله ف... فهذا ا ل ق و م في في م س أ ل ة ا ل خ ل ا ف ة في م س أ ل ة التفضيل التي ايه؟ ذكرها الإمام... الامام احمد ا ق ر أ علينا من ق ر ا ء ق ب ل أن تقرأنا نذكر أ ي ض ا ً نصين هامين عن ا ل إ م ا م أ ح م د فيما يتعلق ب ا ب و بكر في إ ث ب ا ت خ ل ا ف ة ابي بكر خ ر ج الخلال ن ع في ا ل س ن ة أ ن ه قال أ خ ب ر ن ا أ ب و بكر المروزي انه قيل نعم ل إ م ا م أ ح م د قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يام يا القوم اقراهم لكتاب الله ثم قال وذكر و ان أ النبي صلى الله عليه وسلم قدم أ ب ي بكر في ا ل ص ل ا ة وكان وكان في القوم من هو اقرا من أ ب ي بكر فقال أحمد لا م م أحمد ل انما إ عني ا ل خ ل ا ف ة فقال يعني أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم ابو بكر ف إ ن م ا قدمه في ا ل خ ل ا ف ة فهذا لان ا ل إ م ا م أ ح م د يذهب إ ل ى أ ن خ ل ا ف ة أ ب ي بكر كانت بالنص فقد اختلف هل خ ل ا ف ة أ ب ي بكر كانت بالنص ام ب ا ل إ خ ت ي ا ر هل كانت بالنص أم ك ا ن ت بالاختيار يعني هل كانت بالاختيار من ايه من ا ل ص ح ا ب ة فهذا ي ض ل ع ل أ ن ه ك أ ن ه يذهب الى <تصفيق> ان كانت بالنص <تصفيق> فهذا إن ك ا ن ه ان اختلف ا هل هو نص جريء ام هذا ي ع ض ه ب ا ل د ل ا ل ة ا ل خ ف ي ة من النص جاء في ا ل س ن ة الخلال في ر و ا ي ة أ ب ي الحارث الذي يسمى أ ح م د الصائغ انه لما ذكر للامام احمد أ م ن يعني ه يقول إ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أ ب ا بكر وانكر هذا أ ش د الانكار ثم قال عن هؤلاء ينبغي ان يهجروا وان لا يكلموا وان يبين امرهم للناس الذين ينكرون إ ن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم أ و استخلف أ ب و بكر او قدمه ف الخلاف ويعني هناك أ د ل ة ك ث ي ر ة بلا شك تدل على تقديم أ ب ي بكر في ا ل خ ل ا ف ة وفي التفضيل وكان ممن استوعب هذه ا ل أ د ل ة و أ غ ل ب ه ا ا ل إ م ا م أ ب و نعيم في كتابه تثبيت ا ل ا م ا م ة <تزبيت والإمامة> والرد على ا ل ر ا ف ض ة وكان مما قاله ابو نعيم في هذا الكتاب في تثبيتنا نع... خلافه ابي بكر ويقال ل ل للاماميه إ الطاحنين على المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر ا ج ت م ا ع هناك من يمكن ان يكون ه ن ا ل من يمكن ان يكون ه ن ك ن ي م ك ان ا ج ت م ا ع ه م ع ل ي ه على إ ك ر ا ه من ه ل ه م ب ا ل س ي ف أ و ت أ ل ا ك من ي م ه من م ان ي و ن هناك من ي م ه ن ا من م ا ل ي و ن هناك من ي م ك ان ي ان يكون ن ا ك من يمكن ان يمكن ان ي ك ن ان ي م ك م ك ن ان ي م ان يمكن ا م ك ن ان ي م ك ان م ك ن ي ي م ك ي م ن ك ي م ك ن ن ك م ك ن ان ي م ك ن ي م ك ك م ا ذ ك ر ا ل ش ي خ ع ل ي أهل لأنهم أهل والدين والنصيحة. ولو كان من ن ا ص ر ا ل ف ق ي ه م ح ق ق ك ت ا ب ا ل إ م ا م ة و ك ت ا ب م س ي ا ل م س ي ت ا ل م ا م س و المسيح هو ا ل ر س ي ا ل م س هو المسيح هو ا ل م س و المسيح هو المسيح هو المسيح و المسيح هو المسيح ه ل ي المسيح هو ا ل م ل م س ه م س ي ح المسيح و ا ل م س ه ل م المسيح ه ل م س ه المسيح ه ل م س ه المسيح هو ا ل م س و المسيح هو المسيح و المسيح هو ا ل م ي ح و المسيح هو ا ل م ي ح و ا م س هو ا ل م ي ح ه ا ل م س هو ا هو ا ل هو ا و ا ل ي ح و ا ل ي د و ا ح د م ن ه م ع ل ى ا ل م ب ا ي ع ة كارها لكان ذلك منقولا عنهم ومنتشرا ف أ م ا إ ذ ا أ ج م ع ت ا ل أ م ة على أ ن لا إ ك ر ا ه و ا ل غ ل ب ة و ا ل ت أ ل ي ف غير ممكن منهم وعليهم فقد ثبت ان اجتماعهم لما علموا منه من الاستحقاق والتفضيل, علموا منه. بما علموا منه من الاستحقاق والتفضيل يعني ان اجتماع ا ل ص ح ا ب ة على ا ل ب ي ع ة ل أ ب ي بكر لم يكن على ك ر ا ه ه م لكن لدينا هناك ا ف ل د ي ن ن ا ك ا ف ل د ي ن هناك ا ف ا ي ن ا هناك ف ك ا ر ل ي ن ا هناك ا ف ك ا ي ن ا هناك ا ف ك ن ا هناك ا ف ل ن هناك ف ك لدينا هناك ت ف ك ا ر ل ه م ا ك افكار لدينا هناك ا ف ا ر ل ا هناك افكار ل د ي ا هناك ا ف ا لدينا هناك افكار لدينا هناك ق ف ك ا د م و ه و ب ا ي ع و ه ل م ا خ ص ا ه ا ل ل ه ت ع ا ل ى به م ن ا ل م ن ا ه ب و ا ل ف ض ا ئ ل د ي ه ن فاذكر أ ي ه ا الطاعم على إ م ا م ت ه ما تحتج به فستعارض بنقده فان ما خصه الله تعالى به من الفضائل والمدائح فلسنا بمنكريه ولا دافعيه ف إ ن ك إ ن احتججت ب ا ل أ خ ب ا ر لزمك القبول لها من مخالفيك والا يكون إ خ ب ا ر ك لا لك ولا على غيرك فلو قبلت ا ل أ خ ب ا ر قبلت منك فكانت لك وعليك ف إ ذ ا احتج ب ا ل أ خ ب ا ر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وقد عقد ا ل م خ ا ر ي رحمه الله بابا في ك ت ا ب فضائل ا ل ص ح ا ب ة في بيان فضائل أ ب ي بكر فليرجع عليه وكان من الفضائل التي ذكرها قوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> لو كنت, لو كنت متخزا خليلا لاتخذت ع ن أ ب ا بكر ة خليلا ً ولكن الله اتخذني خليلا ً ثم قال إ ن م ا أ خ و ة ا ل إ س ل ا م ف م ن أ ح ب إ ل ي ك ع ا ئ ش ة أ م أ ب ي ه ا فقال أ ب و ه ا أ ح ب إ ل ي ه ومعلوم أ ن ر س و ل صلى الله عليه وسلم قد قدم أ ب ا بكر في صحبته في ا ل ه ج ر ة عن ب ق ي ة أ ص ح ا ب ه فقدمها العلي كان ما يمكن أ ن يصحب عليا ولكنه صحب أ ب ا بكر وهذا يدل عليه على تفضيله ل أ ب ي بكر على علي والنصوص في هذا يعني ك ث ي ر ة والنصوص ي ض ا في إ ث ب ا ت خ ل ا ف ة عمر وفي إ ث ب ا ت فضائل عمر نعم خ ل ا ف ة عمر طبعا ثبتت بله لا لم تثبت بالنص هذا في, ال... يعني في التفضيل وقد ي ي ع ن تقول نعم ثبتت بالمجمل في النص بحديث ا ل س ف ي ن ة وبحديث العرباط الميساريه هذان هزا الحديثان يثبتان خ ل ا ف ة ا ل أ ر ب ع ة ب ا ل إ ج م ا ل الخلفاء الراشدون ا القلفاء ولكن التنصيص على خلاف ة عمر ما طبعا ما جاء, ما جاء النص, النص عليه ص ر ا ح ة ولكن يفهم أ ي ض ا من بعض النصوص أ ن عمر يقدم عليه على ب ق ي ة ا ل أ م ه بعد, بعد أ ب ي بكر هذا في التفضيل لا ي شك النصوص بالتفضيل نعم بلا بعد أفضل شك أن عمر هو أفضل الأمة بعد أبي عمر بكر أ ف ض ل من عثمان بلا, بلا, بلا خلاف بعد, بعد ابي بكر、ما. ولكن نحن نقول إ ن إن خ ل ا ف ة عمر كانت, بيه كانت بيه بنص ابي بكر نخطيق ان أ ب ي بكر نص عليه على خلافه عمر اليس كذلك ف... و يعني النصوص في هذا ت ر ا ج ع في مظانها من كتب ا ل س ن ة ومن الصحاح ومن كتب الاعتقاد يعني مقام ه شرحي م ث لا ه ذ المتن يتسع لذكر كل هذه الادله أ ن فننتقل طيب ل إلى قاله الإمام آ ن ما م ح و أنا إن اختصر شاء ا ل حتى أصحاب لا له أولاية الثلاثة نعطي نعم نعم الشهر أولاية و خمسة علي ه ا ل ص طالب وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد و ه م بدهم يصلح ل ل خ ل ا ف ة وكلهم ايمان ولذه في ذلك إ ل ى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي و اصحابه المتوافرون أ ب و بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم بعد أ ص ح ا ب ا ل ش و ر ى أ ه ل بدر من, من المهاجرين ثم أ ه ل بدر من ا ل أ ن ص ا ر من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ا ل إ ج ر ه و ا ل س ا ب ق ة أ و ل ا ف أ و ل ا ثم أ ف ض ل الناس بعد هؤلاء أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> القرن الذي ع ث فيهم وقال ابن عمر بعد ان ذكر تقديم ا ل ث ل ا ث ة ثم ذكر أ ن بعدهم أ ص ح ا ب ا ل س و ر ة الخمسه وذكر حديث ح د ي ث ابن عمر ثم ذكرنا أ ل أ ف ض ل بعد هؤلاء هم من أ ه ل بدر ث ماذا قال بعد ذلك بعد أ ه ل بدر ن على قدر الهجره والسابقه نعم. يعني يتم ع ن ي ي التفاضل بين أ ه ل بدر على قدر س ا ب ق ة كل واحد منهم في ا ل إ س ل ا م وكذلك س ا ب ق ة كل واحد منهم في, في الهجره ة م من يظلوا على قوله تعالى والسابقون الأولون هذا المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن رضي الله عنهم ورضوا عنهم وايضا يدل و ا على تفضيل أ ه ل بدر الحديث اعملوا ما شئتم لعل الله اطلع على أ ه ل بدر فقال لهم اعملوا ا ما شئتم ف إ ن ي قد غفرت لكم و أ ي ض ا ي أ ت ي بعد أ ه ل بدر أ ه ل ب ي ع ة الرضوان الذين ب ي ع و ا تحت ا ل ش ج ر ة فبعد اصحاب ا ل ش و ر ى ا ل خ م س ة الذين هم يعدون ب ق ي ة ا ل ع ش ر ة المبشرين ب ا ل ج ن ة ي أ ت ي أ ه ل بدر <تصفيق> ثم ي أ ت ي أ ه ل بيعه الرضوان <تصفيق> الذين ب ي ع و ا تحت ا ل ش ج ر ة كما ثبت الحصان مسلم انه لا يدخل النار أ ح د بايع تحت ا ل ش ج ر ة كما جاء في حصان مسلم <تصفيق> ثم بعد ذلك ماذا قال الامام احمد ثم ما؟ افضل الناس بعد هؤلاء أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ص ح ا ب الذي بعث فيه كل من صحبه س ن ة أ و شهرا او يوما او س ا ع ة او راه فهو من أ ص ح ا ب ه لو من ا ل ص ح ب ة على قدر ما صحبه وكانت سالفته معه وسمع منه ونظر إ ل ى فانهم ا صحبه هو افضل من القرن الذي لم يراوه ن ل الذين ن ي لم ولو لقوا الله بجميع ا ل أ ع م ا ل كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم و ر أ و ه وسمعوا منه ومن راه بعينه و آ م ن به ولو ساعه افضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا أ كل الاعمال الخير うん。 سوف نقرا ما قاله فضيله الشيخ ا ل ع ل ا م ة رضيع ا ل مهاد المدخلي حفظ الله في شرحه ا ل أ ص و ل السنه في هذا الموضوع ثم من بعد اصحاب ا ل ش و ر ه أ ه ل بدر من المهاجرين ثم أ ه ل بدر من ا ل أ ن ص ا ر قال الشيخ ر ب ي ع بعض الناس يقدم أ ه ل ب ي ع ا ل ع ق ب ة على أ ه ل بدر و أ ك ث ر الذين ب ي ع و ا في ا ل ع ق ب ة حضروا بدرا اهل بدر من ا ل أ ن ص ا ر من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ا ل ه ج ر ة والسابقه أ و ل ا ف أ و ل ا البعض يقدم أ ه ل ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة على أ ه ل بدر والخلاف هنا يعني واسال ان كما قال الشيخ رواوي ي أ غ ل ب من, من بايع ف ا ل ع ق ب ة حضر غ ز و ة بدر فالبدريون <تضحيح> فيما بينهم وأهل وأهل العقبة فيما يتثاوتون باعة العقبة وأهل بينهم يتثاوتون بينهم والمهاجرون يتفاوتون فيما بينهم و ا ل أ ن ص ا ر كذلك على حسب ما أ ت ا ه م الله من الفضل والعلم والغناء في ا ل إ س ل ا م بالمال والنفس <تصفيق> ثم أ ف ض ل الناس بعد هؤلاء يعني بعد ا ل ع ش ر ة وبعد أ ه ل بدر و ب ي ع ة ا ل ق د ي ب ي ة وغيرها أ ف ض ل الناس بعد هؤلاء أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم وكل من صحبه س ن ة يعني هؤلاء اقل في ا ل ص ح ب ة من أ و ل ئ ك و م ش ا ر ك ة في الجهاد ومن م ش ا ر ك ة في الغزو فهم دون أ و ل ئ ك في ا ل م ن ز ل ة لكن يحتل ب ا ل ص ح ب ة وحدها م ن ز ل ة ع ظ ي م ة لا يلحق من بعده من التابعين مهما عملوا من ا ل أ ع م ا ل وكل من صحبه س ن ة أ و شهرا او يوما او س ا ع ة أ و راه فهذا تعريف, تعريف منه ل ل ص ح ب ة وبماذا ينال الصحابي هذه المرتبه فلو راه فقط في ل ح ظ ة حصلت له ا ل ص ح ب ة فضلا إ ذ ا صحبه فضلا إذا سنه او ل فضلا ص صحبه ح ب ة ثنة إذا أ شهرا او يوما او ساعه وتعريف الصحابي, وتعريف الصحابي كما عرفتم التعريف الصحيح هو من ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ا ل إ س ل ا م ر آ ه حتى لو لم يحدث عنه ف ه و صحابي ينال هذه ا ل ر ت ب ة ا ل ع ظ ي م ة و ي ق و ل في ع د ا د قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي هو الذي نفسي بيده لو أ ن ف ق أ ح د ك م مثل أ ح د ذهب ما بلغ مد أ ح د ه م ولا نصيفا ان شاء الله يكونون كلهم في هذه ا ل م ر ت ب ة العظيمه ة ك ف بلا شك لا نفضل على أ ح د من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ ح د ا م ه ن ا كان ولو, ولو بلغ ما بلغ من ا ل ص ل ا ة ومن التقوى ومن العدل وقد صارت هذه ا ل ش ب ه ة عند بعض التابعين حينما راوا أ ع د ا ل ة عمر بن عبد العزيز فظنوا أ ن عمر بن عبد العزيز أ ف ض ل من م ع ا و ي ة رضي الله عنه لما ر أ و ه من عدله ومن إ ن ص ا ف ه ومن زهده و أ خ ر ج الخلاله في ا ل س ن ة انه قال أ خ ب ر ن ي أ ب و بكر المروزي أنا س أ ل ا ل إ م ا م أ ح م د من أ ف ض ل م ع ا و ي ة أ م عمر بن عبد العزيز فقال م ع ا و ي ة افضل لا نقيس باصحاب أ أو ح د ل نقيس ب أ رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ح د ا مهما كان طيب أيضا أ خ ر ج الخلاوي أ ا في السنه <تصفيق> قال, أيضا <أخبرنا> الوكر <تصفيق> قال سمعت بشرى بن الحارس <تصفيق> <الحافي>. <تصفيق> انه ل ح ا ف ي قال سمعت المعافى وابن عمران <تصفيق> انه ل سئل و أ ن ا س أ ل ت ه أ ي ض ا من أ ف ض ل أم افضل عمر ام نفضل أ م ع ا و ي ة أم عمر بن عبد العزيز بن فقال المعافى ان م ع ا و ي ة أ ف ض ل من س ت م ا ئ ة من عمر بن عبد العزيز ا ر أ ي ت م كيف كان تعظيم السلف للصحابه وكيف كان السلف يعرفون قدر أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ولو صدر منهم ا ل أ خ ط ا ء ولو وقعوا في بعض المخالفات التي اجتهدوا فيها ف أ خ ط ا ه م هم أ ف ض ل من كل التابعين الذين ج ا ء و ا بعدهم صحابي واحد أ ف ض ل من كل التابعين م ع ا و ي ة أ ف ض ل من ست م ئ ة من عمر بن عبد العزيز و إ ن كان في الظاهر عمر أ ع د ل و أ ز ه د من م ع ا و ي ة ولكن لا يعني هذا أ ن ن ا اذا قيل ان عمر أ ف ض ل أ و إ ن هناك من يقول إ ن عمر أ ع د ل من م ع ا و ي ة أ ن م ع ا و ي ة كان ظالما حاشا لله ما نتهم م ع ا و ي ة بالظلم وما نطعن في أ ح د من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ ب د ا ولكن نقول إ ن م ع ا و ي ة اجتهد في, في بعض المساله ا ل أ خ ط ر ونقول نعم ن عليا كان هي على حق、نعم. ولكن م ع ا و ي ة له أ ج ر واحد على اجتهاده واين هو ا ل أ خ ط أ وما ينبغي أ ن نخوض في هذا كما هي ع ق ي د ة السلف الصالح لا نخوض في الخلاف أ و في ا ل ف ت ن ة التي حدثت بين أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو أ ص ل من أ ص و ل ا ل س ن ة التي عليكم أ ن تعودوا عليها ب ا ل ن و ا ج ز وبها تعرفون البدعي من ا ل س م ي وتعرفون للموافق من المخالف ن س أ ل الله عز وجل أ ن يثبتنا على هذه ا ل ع ق ي د ة حتى نلقاه وصلى الله على محمد وعلى ي اله و ص ل ب ه الحسن الحسن رضي الله عنه لما حدثت ا ل ف ت ن ة و قتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه يعني أ ر ا د و ا ان يبايعوا له بالخلاف لما قتل علي أ ر ا د من كان معا لي ان يبايعوا للحسن ب الخلاف ف قام الحسن ض ر ء ا لهذه ا ل ف ت ن ة بجمع او بعقد كلمه المسلمين على معاويه وسمي عنه الجماعه فالذي أ ن ا اعرفه والذي حضرني و ا ل آ ن أ ن ه ما تمت البيعه للحسن أ و لو لم يقم باعمال ا ل خ ل ا ف ة حتى يصير خ ل ي ف ة وقد أ ن ه أ س ر ع ب ا ل ب ي ع أ و بجمع الكلمه على م ع ا و ي ة بعد مقتل علي رضي الله عنه ويعني ما يحضرني ع ن ي ي كلام الاحد من اهل العلم أ ن ه نص على خ ل ا ف ة ا ل ق ص ن فاتراجع ل ن سلمه والله أ ع ل م وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم الله اكبر الله اكبر شهد لا ل ه الا ا ل ل ش ه د م ح م د رسول الله حي على ا ل ص ل ا ة حي على ا ل ح ل ا ه قد ا ق ا ت الصلاه قد ا ق ا ت ا ل ص ل ا ة الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. And the a l h a m d u